فضيلة الشيخ عطي صقر، وما الحكمة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج إلى صلاة العيد من طريق ويعود من طريق آخر روى البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق وروى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه والحكمة في ذلك كما قال العلماء أن يشهد له الطريقان ومن المعلوم أن الإنسان يوم القيامة ستشهد له الأرض أو تشهد عليه كما قال رب العزة وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها وهو في عمل الخير محتاج إلى من يشهد له من إنسان وغيره كما يشهد للمؤذن كل من يسمعه من إنس وجن وحجر وشجر ومدر فالحكمة في مخالفة الطريق في يوم العيد أن يشهد الطريق للإنسان أو يشهد الطريقان للإنسان وذلك خير له يوم القيامة والله أعلم